وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعزهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تقاطم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ العظيم أنتم عنهم عرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يفتطون إن يوحى إلي إلا أنما أنا مذير مبين إذ قال ربك للملائكة إن قالت بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحه فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنية استكبر وكان من الكافرين قال يا إبنية ما منعك أن تسجد لما قلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين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 قال فبعذتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.